سيقولون ثلاثة الرابعهم كلبهم ويقولون خمسة السادسهم كلبهم رجما بالغيب رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قرببي أعلم بعدهم ما يعلمهم إلا قليل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 ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وزدادوا تسعة ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وزدادوا تسعة قل لله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبى صير به وأسمع ما لهم من دونه موليه من ولا يشرك في حكمه أحدا وَأَتْلُ مَا أُوحِيَ إلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلٌ لَكَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيَ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه هو كان امره قرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فينؤمن ومن شاء فيكفر ان اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بما ان كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساء امرتفقا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لا نضيع اجر من احسن عملا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 ولا إردت إلى ربي لأجد أن خيرًا منها مقلباً قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من التراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك برب أحدا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 وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبله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 فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يُظْهِرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا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 ذانك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا اياتي ورسلي هزوا